بسم الله الرحمن الرحيم ألف <الفلامين> تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هذوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا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 حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها 126. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء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 124. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد 125. وإذ قال لقمان لذنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم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 119. ويشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 110. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 يا رني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عدم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا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 121. الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 122. وإلى الله عاقبة الأمور 123. ومن كفر فلا يحزنك كفره 124. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم ذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نقرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله يريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكوا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 وَرَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا الَّذِي لَا يَجْزِي وَالدٌ عَلَى وَالدِّهِ وَأَخْشَوْا يَوْمَ الَّذِي لَا يَجْزِي وَالدٌ عَلَى وَلَا مَوْلُودٌهُ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 129. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير